لآن موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه د ي ي ن إ ك ا ل س ت م صراطاً ي ت موسوعه النابلسي ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ا أصحاب م و س و ص ح ا ب ا ل ن ا ب ا ل ج ن ة س ا للعلوم ف ا ا ل ا ا ل ر لرأيته ف ا ع ا م ت ص د ع ي ه هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو عالم الغيب والشهاده و الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن ا ل م ه ي م العزيز الجبار المتكبر ل ف ض ي ن ه الدكتور محمد راتب النابلسي